اَيُّ رَمَزَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقد عَلَيْهِ رزقه فيقول فيقول ربي أهلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين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 وَجِنَّئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكَرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْ دَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا